إلا الحمد الذي تعالى مستعيد وستكرة أنا أعطى برد الله سيدي والأمان ما يحضر الله بسرعة ونحضر الله بك ونحضر الله بك الله بك وقوة تداشر الله واشتغل محمد صلى الله على محمد الحديث الله كل بلعض الضرارة وكل بلعض الضرارة. اوها. اتعلمنا من قسم المربوضي ولا نسبة الا قسم المربوض. فالمربوض هو الصوحيح والحقل لنظر حيثنا. وقلنا الاشياء الصحيحة هو ما نتوصل الآن من نحو العقلي والضابط رب شهود ولأيه. فإن حق الضبط فالحسن. لذلك فإن كان صعب وثيرا لتعجب الضبط فالحسن فالحسن قطع ها؟ إذا كنا في القياده خلاص هذا من شروط القبول هو إيه؟ التصميم، التصميم التصميم يعني حتى في القطع ما هو القطع يكون فإذا كان متضخم هذا خطر قدر إذا أتى تحت أي مسمى هذا بالذات هو الشر تحت أي مسمى ببوايا. خلق من اول اثنان في, في, في او الاخر اثنان في الجهة المصادر? كالمعفر والمعفر? او كان اثنان اي القطاع? ووصدتني ملكة. فلو قلت ثلاثة فقد شرص الابو الاول هذا كنتم يسميه بعيد. لكن. إذا لأنه ليست عددًا. ليست أمينًا. ليست الثاني هو العدد من انما يوضي هذه النيه اذا هماذا يعيش ان تفضح في الاسناس ككل وماذا يعيش ان تفضح به للروح على جهة الخفور. من جهة بعد ذلك وعدم هذا ولا يمكن التخلي عن الله. إذا قلنا شر، شر ضعف، او فيه عدة تفرع، فعقول الحديث على هذا النحو بأي حديث من هذه سواء حديث طلحة بن عباد، طلحة بن رواه أو في هذا ثلاث وهذا حديث ايه هذا حديث ايش اذا الطرق يمكن ان يتقي هذا الطريق من امر الى الفرن او الى التبريد في الحطب بعد الطرق لذلك يتوتر هذه السرورة الجمهة. بشكل تصدر عليك الدخولة. هذا مركبة فضائفة بالضبط لأن في أسدقاء. لذلك يتوتر وهذا يتوتر على هذا السحوة أو في حيث كثيرة. وهذا يتوتر متعبول يتوتر إلى المنزل المتعبول. كثلت هذا في كل حبيث او في اي حبيث ينزل يطلق من هذا مبتلة الاخترون هي مبتلة الاخترون والمبتلة هي مبتلة الاخترون والمبتلة يطلق اجواع المتعددة جهة حتى عبدها بعد ابن الحمي الستين نوعا. قد ضعيفا في النصر إلى أن كل معذة الفكتسمان يأخذ بإثما معينه وإلى المنكر مرضوط الشاي مرضوط أطلع مرضوط المنكر مرضوط المعضل مرضوط المنقبع وهذه من إيه من التي تناعون بها كل هذه يمكن أن أجمعها كانت دي بتاعتك بتاعت الحكم يا ابني هو من اللي اتوافق في الصوره حات مين الحكم ليه <تحطة> ال الحكم ده <تحطة> ليه <تحطة> اتوافق في الصوره حات مين من بالي الاول يا مين صوتها حات مين Det er det, der det, det, og det er det, der er det, og det er det, der er der det der der باعتبار قطعه واحدة للصفات الصحة او افضل افضل معين. كان قطعه في, في نعيزه الى الموضوع والنقلوق واشياء المعلق طريق مرزل من قطع وهي ده. حتى قالوا انها اكبر من قطعها افضل. الامان ابن جسير قبل ان, أن يتفضل الى ذكري أجمعها تطورها إلى وضعها في قويتين في ضيط صعف التي جلتاً يكون هذا النور مرطوع للنبيل إلى نتيجة المساعدة. فرعان هذا أليس المساعدة. هذا سلام مصرحة في مطلع المساعدة. يكون في القطاع. ولا مدى من قول النبي عن الصبر. ولا لا يعضو كلاب في أنفрам أو الستخار Bana أول ما هو الانفال فكل لو كلب الانفاجئك قلبي بأنه وإليك ونعطو بالكثير من أنفرهم وهندها هو المطولية إذا نتقل في أو في المرضى. فلبقى المرضى هو الجنوب بحاجة. مع نعم. وحاجة مع عبدالله تعريف ذلك. حاجة مع عبدالله هو المرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او آخر في جزئية. وهو تخططون تخضر في جزئية. فالنعروض يقول طوال. المروي هو عبدالله عنه وهو في هذا الوضع من ثم شو النقر سواء كافة او ايه. اذا كده كان في, في الشرق ده خلق خلق. يعني هو الحديث المسند لا يجب فيه للتطار لا يجب فيه للتطار ويجب أن تتبط أن علماء الحديث ذلك حبد بن حضر يقولك, يقولك وهذا الحديث روية مسندا وإنه ضعيف للتطاع بين قيام وفراء صحيح، الحديث روية مسندا كذا بحوال النور تذكرت انك تذكرت وذكرت نقطه كانت عندنا في سواء فهذه في تعريف الضغط تعريف الحضور كربان ما نقله عن عبد الله غيره. كتعريف. التعريف الاول هو ما تفضل إثناءه النبي عليه الصلاة والسلام، وما تفضله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره. شرطه أن يكون له من الصواب وأن يكون مرفعاً الخليس الجسم هو ما اطفر سلامه الى الانتهاء يعني طوال كان هذا الثلاث والسلام من الكلام غيره أو الكلام الغير من الصحابة والسوحين ومن الولاي ابن عبدالله نقل سعيد ثلاثاً عن غيره ولكنه انتبقناه لأنه لم ينفقصه فقال هو الضرور عن النبي عليه الصلاة وقال له وقت الحاج ماشي انت وقت مستطعا او مستطعا ويوصد في هذا الصف الثاني انت تقول له كيف هو ما؟ انا عملك بالتعليقات من باب النظر فقط، من دمينه. النظر فقط. لكن عند العمل ابدأ ومن أجبره وكل منهم يتبعنا ماذا قال عليه الله عليه زي زي ما زي زي ما زي زي ما يفعل زي ما يفعل زي ما يفعل زي زي حاضر بعد مكان ويجاهد ويجاهد على عن حد التعريف معينة لمعنى المؤمنة في عمله بخبه ويجاهده بخبه زي مدى المخطوع والنور والمخطوع عند وضع حد وخب الجامعة مع بعض. طب وعند العمل كل ما يتسانح في رأيه وربما تبدأ وربما كثيرا جزاً صاحباً فعاجة في عارفتي والمطلوب إذا كنت عليها من دفع أسوار وإذن علم في وضع حد وتعريف معين لكل روح تتعرف إنما هذه تلزمك مجوماً أكيداً وتتأخذ عليها عندما قالتها إذا أعرفت تتخذ مزارك الدكتية لا معي. فهي هو المتطفل. طب المتفض ده يكون مزدد. المتفض اذا كان مفروحا يكون مفروحا على مدى مين? على مدى مين? طب ان الى النبي عز فلا اذا هو على مدى مين? على مدى مين? وإذا كان مرفوعاً إلى تبيه عليه الصلاة والسلام لا يمكن <تصفيق> أن هل يكون ذلك على مدر أن العظام يكون يهد التضيطان هذه يكون مدفظة لا لا لا يمكن أن يخطاع تنفيه يهد إلى خطاع وذلك نحن قلنا أن الكطاع ضبء ضبء الخطاع فكهذا القديم او التصفي التقبل والتصفي وهو ينفي الانتاج وبيع يعني انتاج ولا فما هو يحدث كده برضو هو صح كان Vi er ikke måske en af de mest kriminelle, vi er en af de mest udfordrede. طيب يا سيدي تعالى نبقى على الفكره وتسمعوا اذا في طلب الطلب غنين كده نقوله حضرتك يبقى هذا بالنسبه لخط الانفطار يعني نسيه الصحاب موجوده انا بقول حديث طبيعي رامي لأن من اجدار الظهر يستمع لمن؟ هل تبع من ولا من تابعين؟ دموت للتابع يسمع من التابع والتابع الثالث يسمع من التابع الثالث والتابع الثالث من التابع الرابع لأجل هو رواية الأكرام تعظم عن مين؟ عن فعله يعني أنت نبص ألاقي في ما بين الظهر وبين الغدفة او خمسة سلالة تزولت المرأة ولا تزولت المرأة ولا تزولت المرأة لا تزولت من الصحابة لم يتنعوا منهم اننا اقترعوا من التابعي إن عن طبيعي العبد في عن صحابي عن المبيت كل دول محددين كل دول محددين طيال الجادة قد يجيب تقول لي هاي؟ قال السلطة كلان كذلك الكلام اصدقنا أسمعكم؟ قولوا ليسوا يشبوا ولا خارج أو يشبوا سلعتم منين ثلاثة خاطر فلاد دا إذن أقول لك أشبوا كلانهم آآ ثمينة من خلال أبو الذي أجلت كلام دا وبيل خالي الكلام الأصل سبعة تطمين عشر مع أن ذلك كان بإمكاني أن يسمع مباشرة من قبل الزلام يجب أن أخذ رجل دول أخذ أن ينشر ويهتم ويسعد إلى قيل هذا الزلام ويسمع أنه رجل بلا وقفة ورجع الزلام إلى على السابق على على عن الرابع عميل عميل السابق فالعيزة وليت حريث المقروح المقروح هو ما يضيف الى النبي الله عليه وجل سواء من او من فعلد. من قولك او من ميت او من فعلك ويضيف ذلك من يجب أن نوع من انواع السفاة يعني ربي دولة المخاري قال اه قبي عليه وسلم كيف يصدر في ذلك؟ بعيد؟ بينهم ولا خمسة؟ وكان حالة فيهو بأرض ولكن مروا بعيد أعتوني بعيد في التعليم؟ ما حديث ايه؟ معنى اثناث ايه؟ معنى والبخار ايه الفين خار أقرار بخار ما صحابه؟ ها؟ مصطحابه لحاجة ايه؟ وإن كان مرد واحد. لماذا؟ لأن هذا الكلام مجيسا وجدوا عبد الله الثلاثة. نوتي بأيكم من قوله. لنبيل عبد الله الثلاثون. رأيكم جميعهم يفعلوا فيه كان حديث من لكن اعود تعالى يا استاذ فين الاثر هنا في مدينه الكويت؟ في اي هذا تصريح السعر معلقه الطلب لانه ليم منطق غير معتبر مرفوع يعني او عارف مرفوع لاتفاق فين اللي أفلي. المرفوع لا يشترط فيه الانتصار لكن شارك الشجارة عليه الصلاة الثلاث القوي أول بعيد الخطوية بقناة الثالثة الثالث أخ المركوح هو ما لدينا هو ثلاثة وآثة واحتشار أن ما يكون المركوح مركلا فقالوا وما اخضر فيه الله عن الجبيعة للخلال. والحرية من ماذا تجد يعني ما خاطر وماذا تجد هو انا عليه عن جهة الكلام فوارد ضخي او ينبي يساعد. ماذا؟ إما أن أطلق لفظ الموطوف ومطلع الموطوف. وإما أنك خيبه. يعني يقول هذا كلام حفظه. أو هذا كلام حفظه على فليه. فإذا أطلقت القول بأن هذا الموطوف يبقى لابد أن يكون قريب وميد. الصحابة. طب لو أردت على كل الوظم والأخوة الصحبية يأثم لأن يأثم الأوقوف عند الله يعني أنه تخابه وعند المسكين لا يا يأثم الأخوة الصحبية بل يؤثم تكون قدرية تابع أو إمان الإبان المرين أو شيخ أو عالب أو وعي أو ماشي؟ الفطلة يعني ان الخاضر هذا التنميم صحابة. قال يعني اذا اطلقت ونطلقه يبقى اطلق ولو يستعمل من دون صحابة الا مقيدا. او هذا كلام مصروف على الجمه. هذا كلام مصروف على السعيد هذا كلام محمد لكن لكن لو كان التواجد هناك أمرك اقول هذا الكلام ايه بقول طيب ماشي ليه انا قلت عند اطلاق طرط موقع يعني احنا وعند وقد ديه ديه ليه ليه المفروح؟ الظبط ليه هو إسرائيه؟ هو إسرائيه فإذا كنت معاك فترة أسناء في مقاعد ونشف إلا مفروح في كنت معاك فترة أسناء للصحاب يبعيه مفروح أو من هو جب الصحاب إذا برضو إيه المفروح بسنقيده وكما عندما يجب أن يجب أن يكون المفروح ضافيا وبالتالي فكذلك لا يلقم ان يكون الموقف ايه? متصلة ولا يلقم. لا هذا سلام على عمر ولا يلقم. موقف على عمر ايه? لانه مزمد من ليه. ومنسوب من ليه. موقف هذا يقول لان الذي لا هذا الموقف هو من القطاعات اظهر بالمتحدثين كذلك ويسمون ايه اكثر يفرقون بينه وبين الحديث يفرقون بينه وبين الخبر ويفرقون بينه وبين السنة في مصطلح ال علم الشيء يوصل قطعه حديث الى كتاب او باحث إيه قلت لك هو ما قاله المبيل عليه الصلاة والأسر هو ما قاله من الصحابة. فما قاله الصحابة. قلت اه. فهو عن الله فلان أسر. فلان أسر. يعني مستخدم بعيد من الأمر مشترم بعيد من الأمر تقول لك مش أكل لا ما رأيه لك إخباري يعني يعني لكوا اشتغاله بالأخضار والسير والمراج والدواء فغيرها مش خد لا يجب بأس في هذه المعركة الحبيبة الذي ترد وضع حد الحب. لكل عنصر تعبير الحبيب القنا الأطر الخبر تجد أن كل العلماء افترضوا وضع حد معين ويوم أكثر استعداداً ووهما يعني هذا الخبر ينضبط على الحبيب والأطر والعلوم نظر لأن كل حديث خبر وكل أثر خبر إذا الخبر فعمل من خريط وعمل منه مراجع هي طريقة لك الشيء الأثر ده هي المرويات الثنة فهو أو مفروعة وبالتالي يكون الأثر فعمل من الخبر عن من ما خبر واحدة قلت لك لا. الخبر هذا مخصوص لا يشعر غيره ليه قلت عند أطلق لك الخبر إنما يراج به المراج والسياح لا يراج به لا يراد به الآخر ولكن يقوله إن الخبر في مقابلة الآخر فالآخرين هو الذي يحصل بالسنة ايه? طب خلصونا احرام يا خن حتابي. قول لك بقول لك عندي ايه? عندي واضح حب بعليت معين. انا اخترت وموديش حبي كنا ورطة مستان. قول لك ما? عند العمل وانا ارحم قال ابو دور حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن النبي عليه الصلاة قال كيه وكيه وكيه وفنان الحدوث اولا كيه. وهذا خبر ضعيف. خبر? ازاي? قولك عندي العمل العمم. خلو هنستطيع المعارك اللي هكنا ايه? اللي هكنا منافسنا في بعض فيها. بسبب ايه الاستعارفات. وهو لكل مسترح. يا عم ده ده مرفوع انه تجيله مرفوع. طب ضعيف اولا هذا الحب ضعيف. هي وقد ابو دولون. وقد روا هذا الاخر ابو دولون كان ضعيف. وما من ومخوف البرمين لأقصود. ومجدوا الاخر لقامها. لأنه مأصورا عن النبي عليه الصحيح. والسلام الحق؟ كيف يمكن الله؟ ها؟ عند وضع حد معهم يختلفون. لجابة فرقة ابن الامر الحج شرطه يكون جامعا ايه؟ مانعا جامع للأولاد مانع من غيره معه في داخل هذه الارضة لكن عند العمل تستمحها بأكدوها لقد حال وضع حد الخبر ولاد أفرق دون الأثر فبصد غير عروفة الخبر بمعنى الأثر بمعنى بمعنى الخبر وثنة بمعنى المعطوص والمرفع والمرفع بك هذا وهذا جاهز قال الله الذي يسميه هو المعطوف يعني كثير من الفخار والمحدثين أيضا, أيضا, أيضا, أيضا. وعزايا في المصلاح للخلطانيين إنهم يسمونها المعطوفة أسارا قال وبلغنا عن إجابة من القرآن أنه قال ألن خبر ما كان عن النبي عليه الصلاة والكلاة هو من أثر ما كان عن الصحابة فإن إسم البيضاء لخبرتها نحن إذن دعنا نحن الله أما اللي قبل قبل إسم المرفوع أو إسم الحبيب أو إسم الصنة ومن ومن هذا يسمي كثرة رواية كتاب الجمع بهذا بالسنن ولا كتاب الجمع الموقو والمكوت يسمونه ب بالسنن ولا زي سنة أصل الصحاح زي سنة السطح هي ابن عثيم وغيره من هؤلاء يسمون كتاب الجهل بين المكوت والموق يسمونه بالسنن ولا والأخبار والكبار والصورة بالتحاوي والعيهة والعيهة والعيهة الله تعلم تقول ايه؟ على غير التحاوي كبار التحاوي مقيم إذا في يبقى هو مقصوع، يبقى مقصوع، أو هذا كلام مقطوع على ابن عيينة، هذا كلام مقطوع على ابن النبار، على أخر النحمل، على شف عيد. لا هو مقصوع أو موقوف على كلام. أصله أن مقصوع يبقى يقينا. لا هو قول النبي، ولا هو قول من الصحابة. لا هو قول النبي، ولا هو قول الصحابة، ولا يلزم أن يقيده بكلام. لكن لو أنت تأثن في كده على مين يعني مين يأيه فأنا أقول لك على أسرة عند الإطلاق يعني أنه من قول رجل دون صحابي ماشي؟ إنما لو أنت مأخوف عند الإطلاق يعني قول صحابي طيب لأن رجل صحابي بل أجل مفتوح يقول مأخوف على كلان على الظهري على الضعين على الآخر محمد مقطوع ها طالب عاد طيب مقطوع هل هذا هذا الكلام مقطوع على اي نعم طب خلينا بقى نقول مقطوع لو كلمه على اي صوت نعم اما قطع والموقوف شايف اما قطع من اما قفلتك يبقى غلط لو هو الموقع هو الموقع لكن الي training لكن لو المو... المفتوح هو الموقع على التابع من او قحلة اذا ايد هو ايه على التابعين يعني يعني تابعينهم من لآلي� ومش التابعين بس. لا التابعين ومن دونizin الموطوع أو المقطوع هو المتصر أو المخطوع أو إيه؟ المخطوع بعد هذا أولا هو المخطوع فرمه سبع هو هو إيه؟ فهو ما سفق من إسنها مجدد قطع، ها؟ أولا. والمكتوع مرادة إليه. والمكتوع إذا المكتوع هو إيه هو المكتوع هو المكتوع هو المكتوع. والكلمة غريب عن سلام غريب. وإذا هو المكتوع من إحنا يرون فأم. أما المكتوع لا يحب في السلام. بلوما كان أفادعي ومن أو منقطع. فإذا كنت انا عرفت منقطع لأنه هو ما تحصل من إثنان ماشي? فهذا المقتول وصل إليه متفاوتا عن طريقه. منقطع عن طريقه. إذا تبين المقتول عن طريقه منقطع، ولذلك انا عرف المقتول لأنه منقطع أصله عن طريقه. وإنما منقطع هو ما سحب من إثنان دراويش. ف. طوالك أخطوعاً وموقفاً أو مخطوعاً أو مخطوعاً إن أخطوع وما قال بالتبعين ومن دونهم بالطول في الحين طوالك أخطفناً وغيره نعم وقد تجد الشرطة وعنه يوضع الصلاة على قول التحاق على قول التحارف. كنا نفعل أول ما كذلك إن لم تنفوا إلى زمان النبي يعني أقول لك إن الصحابة جاءوا لك جاءوا لك الصحابة هو القول كنا نفعل كذلك كنا نفعل كنا ها؟ قولوا كنا عائل عالمين التحابة جميل كلها عائلها السبيل عائل التحابة كنا نبقى بكذا ماذا؟ بصلاة ماذا؟ طب فلو قلتوا كنا كذا او نسعوا كذا او, أو نبقى بكذا الكلام جب. موكور بلا موكور ها؟ ماذا ترغبنا؟ هو في الهدى من العلم الوصولة الراجع لأنه موكور ما لم يزفه إلى رؤمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يكون في بين بالرؤب الصحابي كنا نفعل كذا وبين قوي كنا نفعل كذا على عهد النبي عليه الصلاة أو في النبي عليه الصلاة أو النبي عليه الصلاة صح؟ فلنطورة الله عزبا تحاول النبي أو النبي وين الله على التفسير إذا لا إن كانت الحكمه إيه؟ إن كانت ليه؟ لنفتحاجه إيه؟ قبيلة تأكدين لا نعلم أن نصير مريضاً؟ أو جهة أو؟ الوقت الآن الوقت للبعية عدد المساعدة فسي في الخارج لحنا كنت أفضل عدد المساعدة لحققنا مين؟ ألا دعونا في الخارج المساعدة كان غيره في الخارج كان غيره؟ ليه؟ ممكن الصحابة والسعالة في ذلك النبي عليه الصلاة لكن ما يمكنك الخبر فيه لا يمكنك أن فيه ويساعد ذلك فعني هل يبقى لبقى لما يشترون إليه أدوه يقولون أنه عبد السنوة في المرسل في عملية التطريقية أن الصحابة القول هذه رؤية في جمع المريحة تعرفتكم هو طلع عليهم أرغبها الهدف للقرسة في عالم الحاعة الذي لا يُعيه من الضم وصفائل في ذنب النبوذة للمساعة ليه؟ لأنهم جاءوا ومستشانعوا على هذا الروم أو هذا المسأل على المسؤولة لأن الصحابة كنا نفعل كذا على عاز المدعى السياسة كنا نفعل يعني احنا الصحابة كلنا كنا نفعلها ولو إذا كنا نفعلها هذا العمل. تطلحات عم عمل هذا العمل او هذا الخوف على الناسين التباية على الناس. في جميع الناس كنت نحوذ من قول السفارة لنقول كده وكل نقول كده في عهد تباية على إلا ما حقيت بيان من مخالفين أو حيث ومن هذا القمر أو القمر. كنا لا أردنا بكذا. أو كنا أو كذا. اكون لنا كذا. او كذا. في الناس من الله وعيزه. أما القمر يتبونه. نحلمين أبناء الله. وقام فده هو طبعا صح لكن ده مرفوع مرفوع يعني في هو اللي هيعاي ما انا يعني في دوله هيتثني ثاني لا يتطور من بأمر الوقت وضفتة أما للأمر؟ إذ أقله أو الصحابة أميرنا بهذا ونهينا عنه لبطء المرفوع وحيدنا لبطء المرفوع وهذا ما يتطور لبطء المرفوع القرآن. هل الذي في تفضل محابة في اي اي ام كتاب جيد عليهم. قال ناس عباس وقال انا الثلاث. هو طفع في قول عباس عباس. ان شاء ما? طيب. يعني التفزيل مع من قرآن والذلاث. ها? لا. ليه? انت بسيطة. ليه؟ اللغة من ان صحابة رضي الله عنهم التهجر في تأمي كتاب الله من واضح الوحيد لأي ومن رغم الناديدات اللغة سنة ومن العرب. نزيد رجل التهجير قعد وقت السير مقصر صراحة القرآن. فبعثنا Welcome. <laughs> عنده هو تابعه. اقول لي اقول لي اقول لي اوتي هو عند الإطلاق. لكنه مخيّد مخيّد. ها? هو لكنه مخيّد. فلا يزال يكون مخيّد مخيّد مخيّد. صح او لا. وفي الحال دي اقول لي اتبع على ذلك. ده العبدان عن غير لابد في معرفة تلك من واحد تبقى ان تجدوا على المعرفة؟ ولا بيش اذا الشرط الاول في تقليل اعتبار الكلام او لا خطم الرافع انا بقول لي خطم مثل خطم قوة لو بي خطم ليه؟ احنا وليه بطارية يعني اذا عدتنا هذا كلام تمعت من النبي عليه وسلم واني نتسطره فالطرق هو طيب ليه حتى يكون جاءة برسوط لأنه يكون في برسوط مراركة وشاركة اولا تكون الأفضل في الظهر وشاركة تنمي لأكون المفاكرة المفاكرة ما عدنا يتبادل فيه تقول من ابن يا عرشان الجنر لما نعطف يوضف الجنة والمريئة المعين يوضف النار وما بيه وما بيه عبر يوضف المحصة اكتكار وفراء وميجان شبك يوضف وما شبك يوضف ما يأتنها في باقيه على البعبات في الكرسة في البعبر في الوحن ما بقى يوضف على البعبات نسميه على يبقى انا بقول الكلمة عزيز لن نرفعه ثلاثة بقول هذا صنرات احباس بسي محباس لقدمه لقدم رفض لانه غيب اي المحباس كما انا غيب عن مصموعه همه. وبقول يا في المحباس ايه محباس بقول لابوه. المحباس اتعاد من النبي عليه السلام. حسن? ماهره? عمره الوحيد الشرط الثاني ان لا يكون هذا الصحاب الذي قار هذا الكلام علم انه يأخذ عن اهل الكفاة. وعنى ما علاقة له بالاسرائيلين من نظر السبت بهذا الكفاة. الثاني. لصحابه معلوم أن النرة على الهداد. ليه تعبط؟ ليه تعبطة النرة على الهداد. الكتب على الهداد. وهو ليس لها؟ لأن هذا. ونظر في هذه الكتب كأن و... نظر في الكتب التيبيا حرم على انما حرم عليه الحضر فيها لأنهم ليسوا علماء. وانا العلماء فهم الذين يجادلهم المدى في أكاية الكتب لربط على مدعي الأبيان وتفنيد شبهي مداطنين. وغير ذلك العواب والمساكل الأمة حتى تأثر. ولكن جبع الناس مع عمر أن ينزل في الصحيحة للصعب اليوم كان عمر في الاول الثامن. كان الحديث عنه في الناس. فيحرم علي غير ربكها. ولذلك قال عليكم يا ابن الخطاب? امتأوتون عنكم ابن الخطاب? الله تعالى قد ابتلكم بهذه الصغر الكتاب. وهو كتاب الله العز والله. طمنا هذا التنظر كان في, سنة في, سنة في, سنة في سنة. بلغ هذا المبلغ العظيم في العلم درس كتب الفلسيطة ورز عبده. ودروح بكل كتب الفلسيطة يعلم انه قرأ كتب الفلسيطة اليمانيين وهيليين. ودرسها وحفظها حفظها. وقل نبى مزاعينهم تماما. وإذا كنت تسمى نقض المنطقة. فأجرى على ما يسمى عندهم المنطقة في الكرة. يعني من جنوره. وهزدك ان هذا السلام كله غراء. ورسول إلى أسول وخواعد إلى خواعد واذا يقول من تخلتك تفضل ومن تخلتك تفضل مرضه يعني الاستغادة العلم في تبرى المرضه يأتدى طاهره تدرجات محطنا في العلم الشرعي يجب ليه إذا تدعى الإنحان واذا يجب أن على أسلمك تفضل مرضه وفي كل يد الأبيان في جمعة القايا وفي كل كلمة نوعظة من الدكاثرة كلاحظة. نوعظة من الدكاثرة الدرج كان محوظ قبل ما يتحقق وان يصل ليه ليه ولكن في عطول الطلاب من تنوى بس في عطول النباث التي نوى لعنا قسم عدري. خاصة اللي كانت النباثة من أصل ما عم دوش ايماني. يوقف ولا يقول القرآن: عالم مصر، عالم هو عالم في التماس، ونحن ما نحن الا أشباه غير حقيقية. هذا يقول له او انا لده انسان. اللي هو النووي بجوء انسان ده هو بك ايه؟ انسان. عند ربنا يعنيه. يوم ربنا يقول لنا كان. طيب. الانسان ربنا خلق واحد بس اسمه ايه؟ انسان. وهذا الانسان مو يمكن انسان منهم. اللي هو الكتاب في الارض قاعد متعبته او ذكر ان الانسان بيقوم بقى بيقوم لحد الارض موجود اللي هو ايه العالم اللي كان والله هذا حدث منها ما اهمل اطول عين طويله ترى مرور يشكر انسان الله صلو الله انت شبه ويجب انت <تصفيق> شبه ايه والله العظيم لحظ عبول الطلاب وانت رحمه كل وحد يتطور ان هو ايه انت شبه الحجوة مش شبه حجوله بدأ يجيب ان افره قلت له ايه حتى العقل طبعا طبعا طبع. قلت له لا يمكن يرقل. لا يمكن يرقل. واذا يمكن يرقل. واذا يمكن يبقى الواحد والمجرد واحد ينسى البنية. يبقى سبعية خاد. بقى خوش جوعة وطول جوة في الهواء. حاجة فارغة. حاجة قدر ما يصبح. مش حقيقة. ده في واحد. ده هو الله في واحد. وانه سبحانه عنك بردان اللي هو البحث. عصر ايه? العصر يا ربنا خلال الانسان. وابين الانسان. وفيه سورة اثناء سورة الانسان. قلما السورة دي بقى تعالى حمدها. المسلمات. قلما الانسان دي بقى هو الله ربنا ايه خلال الزمان. الله تطور المطالب عندي مثلا خمس تسر تسر يعني معاك ما تشعصون الحمد. صعب لك. يسعب الكلام بعيد من المسلمين. ويقول ترى ان ثلاثه الجامع هو موضوع تمرين في من فوق كده ما انا اصلا انا معجب بامي صغري يطلع بقى كده تتصوري من الصدر يبقى الحينك اجي بعد كده لما بئه استني بقى انتوا حولنا كده فوق يكون ابناء عقيد عطل طرافة. خبطة العيدين كانت. هتطلع عين هتطلعهم الوائن. هتطلعهم الوائن. وين يكون مطلع. عين يكون مطلعهم.